الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فواصل بإن الله سبحانه وتعالى الشرح لمتن قطر النداء وبل الصدا وقد أنهينا بحمد الله سبحانه وتعالى باب الفاعل سنشرح اليوم باذنه في باب نائب الفاعل يقول المصنف رحمه الله باب النائب عن الفاعل قال يحذف الفاعل فينوب عنه في احكامه كلها مفعول به فان لم يوجد فما اختص وتصرف من ظرف أو مجرور أو مصدر ويضم أول الفعل مطلقا ويشاركه ثاني نحو تعلم وثالث نحو انطلق ويفتح ما قبل الآخر في المضارع ويكسر في الماضي ولك في نحو قال وباع الكسر مخلصا ومشما ضما والضم مخلصا إذن هذا كل ما يتعلق به هذا الباب أولا قال المصنف رحمه الله يحذف الفاعل بدأ باب النائب عن الفاعل بالنائب عن الفاعل في المتن فقال يحذف ويحذف فعل مضارع مبني للمجهول او لما لم يسمى فاعله او مبني للمفعول وهذا هو الذي يتعلق به هذه الاحكام يحذف الفاعل ولا شك أن الذي سنتحدث عنه هو النائب عن الفاعل النائب عن الفاعل هو مفعول به او غيره ينوب عن الفاعل فيحذف الفاعل فجاء بالفاعل هنا نائبا عن الفاعل رأيتم هذا في المتن قال يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه قد مضى معنا أحكام الفاعل فإذا حذف هذا الفاعل وقد مضى أن من أحكامه أنه يحذف فإذا حذف الفاعل ينوب عنه مفعول به ينوب عنه مفعول به وهذا هو الأصل الأصل أن ينوب عن الفاعل مفعول به فقال فينوب عنه في أحكامه كلها في أحكامه كلها أي في أحكام الفاعل كلها منها وجوب التأخير ومنها تأنيث الفعل إذا كان الفاعل مؤنثا وغير هذا من الأحكام فعندنا الجملة الفعلية هي فعل وفاعل ومفعول به أكل زيد الطعام فأكل فعل وزيد فاعل والطعام مفعول به قد يحذف الفعل آه عفوا الفاعل اولا يذكر النحويون هنا اغراضا لحذف الفاعل وهذه الاغراض ليست من صميم مباحث النحو انما هي من مباحث علم البلاغه لكن للاشاره فقط قد يحذف قد يحذف الفاعل للعلم به لاننا نعلمه لا نذكره كقوله تعالى وخلق الانسان ضعيفا خلق الانسان والاصل خلق الله الانسان فلعلمنا بان الخالق هو الله لا يذكر وما امروا الا ليعبدوا الله امروا من الآمر هو الله سبحانه وتعالى فيحذف الفاعل للعلم به أو قد يحذف للجهل به لا نعرفه سرق المتاع جئت فوجدت متاعك قد سرق سرقه سارق، لا تعرفه فلا تقول سرق فلان وأنت لا تعرف تقول سرق المتاع يحذف الفاعل للجهل به وقد يحذف للخوف عليه أو للخوف منه وغير ذلك من الأغراض الكثيرة في هذا الباب إذن إذا حذف الفاعل لغرض من الاغراض هذه الأغراض قد تكون لفظية قد تكون معنوية إلى غير ذلك إذا حذف الفاعل ينوب عنه غيره لماذا؟ لأنه لا بد من مسند إليه الفعل مسند فإذا حذف الفاعل اختل الإسناد لا بد من ماذا؟ إتمام هذا الإسناد إصلاح هذا الإسناد من ينوب عن الفاعل حتى لا يختل الإسناد ينوب عنه المفعول به فيقال في أكل زيد الطعام اوكل الطعام أوكل الطعام عندنا مؤسسة وهذه مؤسسة فيها رئيس وتحته عماء ونائب رئيس إلى غير ذلك إذا غاب الرئيس من ينوب عنه نائبه لا تبقى هكذا لابد من خليفة يخلفه وإلا يختل الأمر هذا نائب الرئيس ماذا يقوم يقوم بما قام به بما قام به رئيس المؤسسة هذا في الغالب كل صلاحيات الرئيس تعطى لي لنائبه كذلك هنا المفعول به ناب عن الفاعل فأحكام الفاعل تعطى للمفعول به فمن قبل مضى معنا أن من أحكام الفاعل أنه لا يتقدم على فعله قام زيد لا يجوز أن نقول زيد قام على أن زيد هو الفاعل مضى معنا هذا؟ كذلك هنا، وماذا معنا أن الطعام أو المفعول به يجوز أن يتقدم على على الفعل؟ يجوز أن تقول الطعام أكل زيد، وأكل الطعام زيد. إذا غاب الفعل، عفوا إذا غاب الفاعل، حذف الفاعل، وناب عنه المفعول به، لا يجوز للمفعول به أن يتقدم على فعله كما مضى. لماذا؟ لأن أحكام الفاعل صارت للمفعول به، يتخلى المفعول عن أحكامه. ويتحلى بأحكام الفاعل فلا يجوز للمفعول هنا في هذا التركيب الثاني أكل الطعام لا يجوز أن يتقدم على الفعل واضح كذلك لا يجوز أن ينصب بل ماذا؟ يرفع كما أن الفاعل يرفع كذلك من أحكام الفاعل أنه إذا كان الفاعل مؤنثا يؤنث معه الفعل طبعا تأنيث وجوب أو تأنيث جواز هنا نقول أكل زيد الطعام واضح ولا نقول أكلت زيد الطعام يجب تذكير الفعل مع زيد لأن زيد فاعل مذكر حقيقي إذا الطعام مذكر إذا نبع عن الفاعل وهو زيد لا نؤنت الفعل كذلك فلا نقول أكلت الطعام واضح كذلك نقول مثلا أكل زيد تفاحة تفاحة نقول أوكيلت. أوكيلت التفاحه او التفاحة أو تفاحة أوكيلت التفاحة هذه التاء التعلمان جاءت من أجل التفاحة من قبل لم تكن موجودة أكل زيد تفاحة من قبل لم تكن موجودة لكن بما أن تفاحة مؤنث انث الفعل معه ولا تأثنف جائز ضرب ضرب زيد هند ضرب زيد هند ضربت هند ضربت هندن هذه التاء لم تكن موجودة لكن بما أن هند المفعول به ناب عن زيد الفاعل وصارت هي محل الفاعل هي التي نابت عن الفاعل وهي مؤنثة يجب أن يؤنث ماذا؟ الفعل لأنها مؤنثة تأنيث حقيقي ضربت هند ولا يجوز أن نقول ضرب هند لأن هند مؤنث تأنيث حقيقي والفعل وقد اتصلت بالفعل فنقول ضربت هند اذن هذه احكام الفاعل اعطيها من المفعول به كذلك الاستتار يجوز ان يستتر المفعول او الفاعل او النائب عن عن الفاعل واضح تقول مثلا اكرم زيد أكرم زيد عمرا يجوز أن تقول أكرم عمر هنا ظهر نائب الفعل لكن يجوز مثلا أن تقول عمر هنا عمرا عمرا أكرم زيد واضح تقديم جائل هنا يجوز أن تقول ماذا؟ عمر اكرم فنقول في اعرابها أمر مبتدا مرفوع اكرم فعل ماضي مبني على فتح ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو واضح فهنا نائب الفاعل هنا ليس فاعل الذي استتر ليس فاعلا وانما ماذا نائب فاعل تقديره هو يعود على من على عمرو كما تقول زيد قام زيد مبتدا قام فعل ماضي وان الفاعل مستتر يعود على على زي. زيد هذه احكام الفاعل تعطى لمن لنائب الفاعل من هو الأصل أن يكون مفعولا به قال المصنف يحذف الفاعل ذكرنا احكام آآ آآ بعض المقاصد التي من اجله يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها وكلها من ألفاظي العموم. فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به. تبقى هنا مسألة فقط بالتمثيل إذا كان الفعل يتعدى إلى مفعولين إذا كان الفعل يتعد إلى مفعولين من ينوب عن الفاعل؟ تقول مثلاً أمم أعطى زيد الفقيرة درهما أعطى فعل ماض مبني على الفتح المقدر زيد فاعل مرفوع ورفعه الظم الظهر على اخره الفقيرة مفعول به أول درهما مفعول به ثاني نحذف الفاعل وهو زيت فيصير ماذا؟ أعطية الفقير رو درامة هكذا من ينبع عن الفاعل؟ المفعول الأول ويبقى المفعول الثاني منصوبا على أصله لا نقول اعطى فعل ماضي مبني على الفتح الفقير نائب فاعل مرفوع ورفعه الضمه الظاهره على اخره درهما مفعول به ثان نعم لانه هو الثاني هذا لم لم يوصل الى هذا الا بعد الا بعد الاول الاول صار نائب فاعل مفهوم هكذا او نقول مفعول به ونكتب اذا ذكرت الاول والثاني فهذا تقول انه الثاني واضح نعم لا. لا نحذف الفاقد يصير مستترا هنا هذا ليس حذفا فرق بين الحذف والاستتار واضح الاستتار ليس هو الحذف الحذف لا, لا استتار معه اذا قلنا نحذف الفاعل ليس ما مذكور الآن حين نقول مثلا زيد قام هنا الفاعل ليس محذوفا هنا الفاعل مستتر مستثر هنا قد يكون جائزا قد يكون واجبا الجائز يعني يمكن أن يظهر زيد قام زيد والواجب يعني لا يمكن أن يظهر ولكن يقوم قام مفرد أما الحذف ف... كأنه غير موجود ولهذا ينوب عنه مفهوم الآن فرق بين الحذف اذا قلنا مبتدا محذوف واذا قلنا آآ آآ فاعل مستتر اه قلنا فاعل محذوف أو فاعل مستتر الحذف ينوب عنه نائب به نائب الفاعل او غيره مفعوله او غيره وما لماذا؟ لانه لا يوجد اثر لي للفاعل ولا بد من الاسناد هنا الاسناد تام هذا اسناد هذا اسناد ماذا تقديري تركيب تقديري موجود الفعل والفاعل مقدر مفهوم هذا ولهذا لا نقول لا لو حذفنا الفقير لا نح لا نقول حذفنا الفقير لا نحذف فقير لا يمكن ان نحذف نقول يمكن ان يستتر الفقير ان يستتر نائب الفاعل فنقول اعطي درهما اعطي درهما فهنا فهنا اسناد الاسناد تام ونائب الفاعل مستتر قد ذكرتها قبل قليل ان الفاء نائب فاعل قد يستتر والاستتار من احكام الفاعل والاستتار قد يكون واجبا وقد يكون جائزا هنا الفقير نقول نائب فاعل مرفوع عفوا مستتر جوازا تقديره هو يعود على الفقير يعود على الفقير اعطي الفقير درهما درهما نقوم مفعول به ثاني If ذكرنا remember وثاني لا نقول we نقول ثاني first. لم say نقول مفعول به منصوب say that we're not allowed to say that we're allowed to say that we're allowed to say that we're allowed to say that we're allowed to say that we're allowed to say that we're allowed المبني المجهول فنقول ماذا الأول هو الذي ينوب عن الفاعل وهكذا، فقال يحذف الفاعل فينوب عنه في أحكامه كلها مفعول به، فإن لم يوجد، ان لم يوجد مفعول به، فإن لم يوجد هذا هذه العبارة تدل على أن الأصل في النيابة عن الفاعل هو المفعول به، إذا لم يوجد مفعول به ننظر في أمور أخرى، إذا وجد المفعول به. لا يخلف أحد واضح ولهذا قلت الأصل في المفعول به في النائب عن الفاعل هو المفعول به فإن لم يوجد فما اختص أي فإذا لم يوجد المفعول به فينوب عن الفاعل ما يلي الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر الظرف أو الجار والمجرور أو المصدر لكن بشروط او بشرطين ذكره المصنع اولا هذه الثلاثة اولا الظرف قال الظرف ينوب الظرف عن المصدر عفوا تابعوا الفاضي ينوب الظرف عن الفاعل بشرطين الاول قال فما اختص الاختصاص الثاني وتصرف التصرف إذا أن يكون الظرف مختصاً ومتصرفاً وأن يكون الجر والمجرور مختصاً ومتصرفاً وأن يكون المصدر مختصاً ومتصرفاً إذا هذان الشرطان لكل قسم من اقسام الثلاثه اذا ينوب عن الفاعل اربعه امور اولا المفعول به قد مضى ثانيا اذا لم يوجد المفعول به الظرف او المجرور كما قال المصنف في خنف المجرور او الجار والمجرور او المصدر ان اختصاص يكون الظرف مختصا ما معنى الاختصاص ان يكون الظرف مختصا ها وما معنى أن يكون متصرفا أن يكون الظرف مختصا سواء كان زمانيا ام مكانيا يعني ليس مطلقا ليس مطلقا لأن الإطلاق فيه ماذا فيه إبهام فيه ماذا فيه إبهام حينما تقول يوم هذا ظرف هذا ظرف لكنه مطلق لكن لو قلت يوم الخميس يوم الجمعة يومنا واضح هذا ماذا اختصاص والاختصاص قد يكون بالاضافة قد يكون بالعامة شهر رمضان هذا هذا ضرف ليس كذا شهر رمضان ضرف لكنه ماذا مختص بشهر معين أو صفر أو ربيع وهكذا هذه ظروف هذه أزمنة لكنها مختصة كذلك بعض الأمكنة كذلك تكون ماذا تكون م مختصة بالاضافة أو ب العالميه ونحوها ان يكون متصرفا ما معنى ان يكون متصرفا التصرف ها لازم النص تصرف معناها تغير ان لا يكون ان لا يكون ملازما للنصب هذا هو شرط معنى التصرف يعني ان يكون متغيرا يكون منصوبا دائما فقط كعند مثلا عندها منازمة للنصب أو بالجر بمن فهم سبحان الله معاذ الله هذه منصوبة بأفعال محذوفه وجوبا أسبح سبحان وأعوذ بالله معاذ وهكذا هذه منازمة للنصب فلا تنوب عن الفاعل سبحان الله سبحان ومعاذ هذه لا تنوب عن عن الفاعل لأنها ماذا ليست متصرفه وهي منازمة للنصب بأفعال محذوفه كذلك عند ملازمة للنصب في الغالب أو بالجر بمن وكذلك الاختصاص يكون بماذا بالإضافة الظرف إذا أطلقته مطلق ليس مختصا لكن إذا اضفت إليه شيئا اختصصت به أو اختص به أو كان علما ونحو هذا. فتقول مثلا صام زيد يوم الخميس صام زيد يوم الخميس زيد هو الفاعل والمفعول به ها يوم الخميس الان يوم الخميس هل نقول المفعول به او ظرف هذا خلط الظرف هو اليوم والخميس هذا ليس يوما ليس ظرف فهم الجيش نسميه الخميس وقد نسمي رجل خميس فهم إذا الظرفيه في هذا في هذا اليوم الان نرجع الان الى لا أدني مضى معنا أو لا إلى الظرف إلى الظرف هل يختص الظرف هذا لاحظوا جيدا هذه مسألة مهمة جدا لا يسمى ظرفا إلا إذا كان بمعنى في إلا إذا كان بمعنى بمعنى في قوله تعالى واتقوا يوما يوما هذه ظرف أو مفعول به ليست ظرفا ليس ظرفا لأن الظرف هو الوعاء الفعل يحتاج إلى ظرف، فيقع فيه. هل التقوى تقع في يوم القيامة أو تقع لأجل يوم القيامة؟ التقوى التقوى تقع في الدنيا، لكن تقع من يوم القيامة، فأنت تخاف يوم القيامة. الله عز وجل أمرنا أن نتقي هذا اليوم، فيوم في هنا مفعول به. مفهوم؟ فيوم هنا ماذا؟ مفعول به لا نقول ظرف هذه ليست ظرفا لأن المعنى ليس واتقوا في يوم ترجعون فيه إلى الله الله عز وجل لم يأمرنا بالتقوى في يوم القيامة إنما أمرنا بالتقوى هنا في الدنيا مفهوم هذا؟ لو قلنا مثلا سافر نحن مضطرون لشرح الظرف سافر زيد يوم الخميس أولا سافر فعل لازم سافر زيد يوم الخميس ما معنى أن يوم الخميس هذا وعاء هذا هو الخميس يوم الخميس والسفر أين وقع هنا أو هنا أو هنا أو هنا داخل الوعاء داخل اليوم في اليوم يعني ظرفه هو ذلك اليوم فنقول هنا سافر فعل زيد فاعل يوم ظرف زمان منصوب على الظرفية لماذا لأننا يجوزنا ان نقدر ولا يختل المعنى فنقول سافر زيد في يوم الخميس مفهوم هذا طيب الان نرجع الى مثالنا فنقول في هذا المثال سام زيد يوم الخميس او يوم الاثنين الان صام في الماضي مبني على الفتح زيد فاعل يوم هل هو ظرف او مفعول به هل نقدر في ها صام زيد في يوم الخميس لو قلنا صام زيد في هذا الاسبوع صحيح لانه صام يوما او يومين منه لكن صام زيد في يوم الخميس اي انه صام شيئا من يوم الخميس اليس كذلك والصواب ان نقول ان يومنا مفعول به لأن الفعل ماذا؟ فعل صام يتعدى الى به فمن شهد منكم الشهر فل يصم هو ها هو مفعول به واضح ومن صام رمضان رمضان مفعول فيه او مفعول به مفعول به مفعول انت من صام رمضان مفعول به اذا هذا اليوم هو ماذا؟ هو مفعول به وبالتالي لا يجوز أن نمثل به في باب الظرف. فهم؟ ماذا ح هذا؟ لا يصحه؟ نعم. لا من باب الخطأ. فهم؟ لأنه ظاهر. صام تعدد المفعول به. صام تعدد المفعول به. وبالتالي ليس عند المفعول به هنا. أين المفعول به؟ حتى نحتاج إلى الظرف. وليس صحيحا أن نقول صام في يوم الخميس. أنت تقول صمت في اليوم أو صمت في اليوم في يومي المرأة الحائض في شهر رمضان تقول صمت في رمضان خ يوما واضح وأنت تقول مثلا صمت في العام الماضي خمسة أيام تطوع أو تقول صمت خمسة أيام في في أو تقول صمت في خمسة أيام تقول صمت خمسه ايام في العام الماضي أليس كذلك اذن الصيام يتعدى الى المفعول به وبالتالي هذا التمثيل هنا لا يصح لماذا لان في باب الظرف لان يوم هنا ليست ليست ظرفا وإنما هي ماذا مفعول به نغير الفعل ليس شرطا ان نمثل بالصيام واضح لان الصيام تعدل ينفع به نغير مثلا فعل اخر لازم فعل آخر لازم ها تقول ظرف ما كان مثلا جالس زيد جالس زيد امام الكعبه واضح جلس زيد امام الكعبه جلس فعل زيد فاعل امام ظرف مكان منصوب على الظرفيه وهو مختص واضح وهو مختص بالاضافه الى الكعبه هنا يصح ان نقول جلس امام الكعبه او قدام جلس قدام الكعبه بنيابه امامه على عن الفاعل الفاعل زيد لانه يصحون ان تقول جلس زيد في امام الكعبه واضح هذا هذا عن عن الظرف سواء كان زمانيا ام or place هل عندك you have another example? Yes. What is the example of a person who is in the world? How do you say it? How do you say it? How do you say it? What is the صام لاحظوا جيدا صام زيد زمنا طويلا صام زيد زمنا زمنا طويلا زمنا هل هو منصوب على الظرفيه او منصوب على المفعوليه لاحظوا جيدا وتأملوا هل هو منصوب على الظرفيه او على المفعوليه ظاهر انه منصوب على على المفعوليه وهو وهو مختص باعتبار انه ظرفا ومختص بماذا بالاي بالوصف وفوق لكن هذا ليس ظرفا لانه لم يقل صام زيد في زمن طويل صام زيد في زمن في زمن طويل وإنما صام زيد زمنا زمنا طويلا الا على التقدير إلا على على التقدير اي انه صام في ايام طويله مفهوم في ايام طويله او في حار او نحو هذا لو قيل هنا في زمن حار في زمن حار كان اولى زمنا حارا او نحو هذا يمكن ان ان يقدر مفهوم او غير مفهوم نعم صام لكن الصيام يقع يحتاج إلى مفعول به وبالتالي التمثيل بها في باب الظرف غير مقبول فعل الصيام يحتاج إلى مفعول به ولا يجوز أن ينوب الظرف عن المفعول به عن الفاعل إلا إذا غاب اذا لم يكن عند المفعول به وهنا عند المفعول به وهو, ما وهو الزمن وهو ماذا وهو الزمن والمراد بصامه زيد الزمن طويل هو ماذا ان الصيام تعدى الى الزمن ولم يقع في الزمن وان كان الصيام له زمن فهم؟ لكن ليس هو المراد هنا فقد يكون اي الاثنين الخميس الاربعاء الاسبوع وهكذا واضح الان المراد بالصيام هنا انه تعدى إلى الى الزمن والله اعلم كذلك كثير منهم يمثل بالصيام صيما يوم الخميس هكذا صيما يوم الخميس أو يوم الاثنين أو هكذا والتمثيل هذا فيه النظر والله نعم من يصرف عنه من يصرف عنه هنا النائب الفاعل مستتر من يصرف هو عنه واضح؟ يعود على العذاب. إني أخاف عذاب يوم. ألين. من يصرف عنه يوم إذن فقد فقد رحمه هذا العذاب. إذن يصرف النائب الفاعل هنا هو ضمير مستتر يعود على العذاب. التصرف ماذا مع التختصاص وما أنا معنا؟ التصرف الذي ينوب عن الفاعل الذي ينوب عن الفاعل هو الجار والمجرور ومساله فيها خلاف بين الجار المجرور او المجرور سياتي ذكرها في ثنايا الشرح الاختصاص بالنسبه للمجرور والتصرف بالنسبه للمجرور ما معنى الاختصاص محمد عندك الكتاب والشرح لماذا لم تحضر حسين مقارنه مع الظرف تقريبا بالمعنى نفسه كيف التصرف لا ملازما ان على ظرفهم هذا فعل ظرف في الجار والمجرور ايه ها الان عندنا حروف جر عندنا حروف جر تجر اي اي شيء من الاسماء طبعا لكن عندنا بعض حروف الجر لا تجر كل شيء انما تجر النكر مثلا كربا لابد ان يكون مجرورها نكره مذ ومنذ مذ ومنذ قد يكون قد يكونان اسمين قد يكونان حرفي جر اذا كان حرفي جر حرفي جر فانهما تختصان بماذا باسماء الزمان مذ ومنذ وبالتالي مذ ومنذ باعتبارهما حرفي جر لا لا يدخلان في النيابه عن الفاعل لانهما ليس ماذا مختصين فهم هذا من حيث الاختصاص أن لا يكون ااا مقي... لا يكون حرف جر مقيدا كذلك التصرف معنى التصرف ها. كيف غير ملازم للمال ايه هذا معنى التصرف عفوا نعم الذي شرحته الاختصاص ام ماذا قال لنا الشارح في كتابه الامثله على ذلك مرة زيد بعمر مرة زيد بعمر مرة فعل الماضي مبني على الفتح زيد فاعل مرفوع الباء حرف جر هل الباء حرف جار مختص أو غير مختص، متصرف أو غير متصرف؟ الباء توفر فيها الشرب مختصة ومتصرفة، الجار والمجره هنا مختص ومتصرف. لو سغنا الآن الفعل الماضي مرة. إلى المبني مجهول فيصير ماذا مرة نحذف الفاعل ونأتي بنائب الجار ومجرور لينوب عن لينوب عن زيد فنقول مرة بعمر أين الآن نائب الفاعل هل هو عمر أو هل هو بعمر المصنف ماذا قال؟ فلمت ظرف أو, او مجرور مذهب مصنف ان النائب عن الفاعل هو ماذا هو المجرور بحرف الجر فيقولون هو مجرور بالباء نائب فاعل مرفوع ورفعه الضمه المقدره منع من ظهور اشتغال المحل بحركه حرف الجر الباء لان محله ماذا الرفع فهو نائب عن الفاعل وبعضهم يقول الجار والمجرور كله في محل رفع نائب فاعل من يريد التسهيل يقولون الباء والمجرور بها عمر يعني الجار والمجرور كله في محل رفع فاعل نائب عن الفاعل عفوا نائب عن الفاعل هذا قول بعضهم والجمهور على ان عمرو مجرور فقط هو هو الذي ينوب عن عن الفاعل وهو مجرور لفظا اما محله ماذا محله الرفع محله الرفع للنائب عن الفاعل لماذا لان هذا المحل هذا المحل هو محل من محل الفاعل وغاب الفاعل ينوب عنه من المفعول به لا يوجد مفعول به هذا الفعل تعدى الى من تعدى الى عمر بماذا بحرف الجر لان هذا الفعل لا يتعدى الى المفعول الا بحرف الجر فعل المرور له فاعل هو زيد وله شيء وقع عليه هو من هو عمر لكن بماذا بضميمه الباء ماذا؟ ليس عمر وحده ولكن لكن بالباء لا تقول مرة زيد عمرا وإنما تقول مرة زيد بعمر لهذا لو حذف الآن لو جاء بمفعول منصوب قبل زيد أو قبل مرة تقول مثلا زيدا مررت به زيدا مررت به كيف نقدر الفعل؟ نقدر الفعل يشابه مرة ويكون ناصبا تقول جاوزت زيدا مررت بعمري أو مررت به فلهذا هنا مر كأنه تعدى إلى عمر وعمر إذا تعدى إليه مفعول فعل فهو مفعول به فيقولون بعمر كله نائب عن الفاعل يعني الجار والمجرور كله ناب عن عن الفاعل نائب عن الفاعل وهذا أقرب وأولى وأصح لماذا لأن النحات يتفقون إذا كان الحرف او حرف الجر زائدا مثلا تقول اكرم زيد احدا احدا مفعول به طيب ما اكرم زيد احدا احدا مفعول به ما اكرم زيد من احد ماذا نقول عن من حرف جر زائد احد اسم مجرور بمن وجره كسر ظهر على اخره لو جاء بنائب الفاعل هنا حذف الفعل ماذا نقول ما اكرم من احد اين نائب فاعل لا من احد لأن لان لو قلنا بالمثال الاول ما اكرم اكرم زيد احد اكرم احد هنا ماذا نقول ما اكرم من احد فنقول من حرف جر زائد احد نائب فاعل مرفوع ورفعه الضمه واضح ورفعه الضمه المقدرة من عن ذواني استغل المحل بحركة حرف الجر الزائد إذا النحات يتفقون على أن نائب الفاعل هنا هو من؟ هو المدخول عليه حرف جر يعني هو المجرور أحد فقط واضح الان ولهذا الصحيح في النائب عن الفاعل في الجار المجرور أنه المجرور وليس الجار والمجرور كما ماذا؟ واضح الان هو قول أو جمهور النحات؟ يعني في مرة زيد بعمر او مرة بعمر مرة بعمر النائب من هو عمر خلافا لمن يقول هو من الجار مع المجرور واضح بعضهم يقول وهذا قليل الجار والمجرور كله من باب التسهيل الجار والمجرور كله نائب عن عن الفاعل وال والجمهور على ان المجرور وحده فقط هو الذي ينوب عن عن الفاعل وهذا اقرب والاولى لماذا لانهم يتفقون على ان المجرور في حرف بحرف الجر الزائد هو من هو النائب عن عن الفاعل والله اعلم اذا ما, ما اكرم من من احد ما اكرم من من احد اذا هنا الى هنا واضح خلاص. طيب بقي ما معنا, معنا معنا اختصاص في المجرور من راجعه يذكرنا به ماذا بقي معنا المصدر الذي ينوب عن عن الفعل كذلك يشترط فيه يشترط فيه شرطان أذانا الاختصاص والتصرف ما معنى الاختصاص وما معنى التصرف في المصدر نعم التصرف في المصدر معناه أن لا يكون ملازما للنصب على المصدرية أن لا يكون ملازما للنصب على المصدرية مثل الظرف واضح مثل الظرف كذلك الاختصاص أن لا يكون مطلقا وإنما أن يكون مختصا إما بالإضافة وإما بالوصف وإما بنحو ذلك يعني لا يدل على الحدث لان المصدر يدل على ماذا على الحدث فقط وهذا يجعله ماذا مبهما فاذا خصص بالاضافه او خصص بالوصف ونحوه ماذا جاز ان ينوب عن الفاعل واضح الامثله من يعطينا امثله من عندنا أسبوعان لم نقرأ معاهلنا لم تراجع ولم تحضر مثال المصدر الأكل والفهم وكل هذه المصادر والسعي والطلب والرد فهي المفاهما نعم ونفخة ونفخة نفخه ونفخه نعم نفخه في الصوري بالصاد ام بالسين بالصاد نفخه ووصفت بانها واحده واضح في قراءتان نفخه ونفخه ونفخة هي نائب نائب فاعل نفخة هي نائب نائب فاعل أول هذا مصدر مختص متصرف مختص متصرف بالنسبة لعدم التصرف كسبحان أو معاذ قد مضى معنى أنها مصادر معاد مصدر ميمي وسبحان مصدر أو اسم مصدر كما يقولون مختص أو لا غير ليس ليس متصرف واضح فنفخة نائب فاعل نفخة نفخة هذا مصدر متصرف مختص نابعا عن الفاعل نكتب بهذا هذا القدر نعم نفخة على ماذا على المصدرية منصوب على المصدرية أكل أكلا شربا شربا نفخا نفخا الله أعلى وأعلى نكمل ما يتعلق بنائب الفاعل اسمه القادم ان شاء الله